السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده ومعبد أيها الأحباب الكرام إخواني أخواتي في الله ما أجمل اللقاء حينما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي بل بروحي أفديك يا رسول الله حبيب قلبي يا رسول الله جلسة جميلة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعيش نعيش أحداث ونعيش مواقف إطلالة على أخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام وكيف رب بهذه الأخلاق قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف غزى النبي عليه الصلاة والسلام القلوب بهذه الأخلاق صلى الله عليه وسلم أجل غزى القلوب الأخلاق التي بسببها يتحول إنسان وتتغير قناعاته في لحظة من الكفر إلى الإيمان يبقى دي أخلاق تغزي القلوب تجد سهامها وطريقها قوية جدا إلى القلوب ولم لا وهو حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله النبي عليه الصلاة والسلام لو جئنا ننظر نتأمل في أخلاقياته وسلوكياته وتربوياته مع أصحابه سنجد شخصية متكاملة من طراز فريد ليس له مثيل في الوجود صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة يشوفوه وهو حتى بيحن على الأطفال الصغار حينما كما في الصحيح من حديث أنس كان لأخ يقال له أبو عمير واللي كان نهب أبي عمير النبي عليه الصلاة والسلام فلما النبي كان نهب أبي عمير فرح جدا جدا تخيالوا أحبابي كام كان عمر أبي عمير والنبي عليه الصلاة والسلام بيقوله أبو عمير كان سنه تلت سنين تلت سنين لما طفل سنه تلت سنين ويفاجأ أن النبي عليه الصلاة والسلام مهتم به جدا لدرجة أنه بيكنيه بأبي عمير بيقوله كان ليه أخ وكان أخيه من أمة يقال له أبو عمير كان له نغر يلعب به نغر يعني بلبل فمات نغره فحزن فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي بيسأل ما له محزون يا النبي عليه الصلاة والسلام فاضي فاضي يسأل عن عيل صغير سنه ثلاث سنين زعلان ليه طب النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في عظائم الأمور قاعد مع الصحابه ما فيش كل حاجة وعايز يخلص موضوع الصحابه عشان يروح لزوجاته عشان يروح لبيوت لبيوته عليه الصلاه والسلام عشان مواعيد في الدعوه تنظيم الجهاد في سبيل الله تنظيم ومن ذلك يلتفت النبي عليه الصلاه والسلام إلى حزن هذا الطفل فيسال عنه ويقول ما له فيقول انس ابن مالك يا رسول الله مات نغره مات البلبل العصفور الصغير اللي فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه بعد ذلك فقال له يا أبا عمير ما فعلا نغيير فتبسم أبو عمير ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطفل إلا بعد أن رآه يضحك كما رأاه مبتسما ده كما رآه حزينا شايفين النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ورقته وحنانه ولطفه كان إذا مر على الأطفال يسلم على الأطفال نحن عندنا مشاكل نحن الناس اللي بتستصغر الأطفال الناس اللي بتعبس بمشاعر الأطفال شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الأطفال يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يقول للأطفال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويلاطف الأطفال وكانت الأمى الصغيرة الطفلة الصغيرة تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك بياد النبي صلى الله عليه وسلم طفلة فالنبي لاطفها فبيتاخد على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له تعالى كده تعالى يا رسول الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي معها يمشي معها طبعا يا جماعة دا لما يكون القيادة العليا للأمة المسلمة لما يكون دا النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر عظيم جدا جدا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن مش بس للأطفال لا لألم الحيوانات أعزاكم الله يحزن ويتألم صلى الله عليه وسلم وكان يشفق حتى على الحيوانات أرأيتم؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح كما أخرج ذلك الواقدي في المغازي وأنا أقول يعني الحتة دي بتخريجة الآن الواقدي فيك في مقال فاحنا ناخد منها كده إيه جو يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بكلبة ترضع صغارها ترضع جراء صغارا فالنبي قال للصحابة إياكم وإياها إياكم حدي فزعها إياكم حد يزعلها ده كلبة ولكنها ترضع صغرها الرحمة الرحمة التي ملأت قلب النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملته مع أصحابه وده كان المفاجأ ليهم مش القائد اللي الناس كلها وقف حواليه هو جالس اللي كل الناس يعني وقف على رجل ما فيش حد يتكلم إلا بإذنه ولي يتكلم غلطة طر أبته كلام ده ما كانش موجود خالص مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاطف الصحابة ويكلمهم ويأكل في وسطهم وكان يأكل معهم يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأمشي كما يمشي العبد كان متواضع عليه الصلاة والسلام كان متواضع وكان لما دخل عليه رجل فارتعد قال له هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد قديد اللحم المجفف يعني كانوا لما يشرقون الأضحي يقددون اللحوم والخبز ويجيبوا الحاجات دي ويدوها للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقولها يأكل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتعامل معه إنه عبد السيدة عليشة تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يخيط ثوبة يعني لو السياف بتاعته تقطعت كان يخيطها يخيطها بنفسه ويخصف نعلى يجيب النعلى كده ويزبط وينظف كالنبى عليه الصلاة والسلام مهتم بالشياكة وإن يكون منظره جميل إن الله جميل يحب الجمال وكان في بيته كالواحد منكم في بيته بل كانت تقول كان رسول الله في مهنة أهله يعني إيه يعني يساعد زوجته بعض الناس يتخيل إنه عيب إنه يساعد زوجته بعض الناس يتخيل إنه لو وقف مع زوجته في المطبخ وإنه سعدها في حاجة من شغل المطبخ ده شغل ستات لا يلقِ بالرجل إن يعمل كده بس النبي كان شايف غير كده النبي كان شايف غير كده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام غزقُوا له بالصحابة لما كانت السيدة عيشة بتنقر الكلام ده للاسحابه النبي عليه الصلاة والسلام معقول مش ممكن ده حاجة مكانوش بيشوفوها والنبي عليه الصلاة والسلام بمقامه العالي ده كانوا يفعلون معاهم ذلك يفعلوا معاهم كل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا تواضعا رهيبا النبي عليه الصلاة والسلام الأحباب تلد من مكة وهو راجع مكة في عشر مقاتل حاجة رهيبة النبي عليه الصلاة والسلام حوليه عشر مقاتل يحيط به خمسمائة مقاتل من أقرب الناس حوليه وهو داخل مكة لما جاي داخل مكة حنى رأسه حتى كان يعني كأنه يكان أن ينام من شدة الانحناء حنى رأسه يعني كأنه نايم اللي يبص عليه يقول ده إنسان أخذته سنة من النوم رأسه وقعت كده كأنها تلامس عنق الفرس إيه من شدة التواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى ده النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع صاحبة عامل غير طبيعي في السنة اللي مات فيها والنبي عليه الصلاة والسلام بيخطم جاء جرير بن عبد الله البجلي جاي للنبي عليه الصلاه والسلام عشان يسلم جاي من اليمن فالنبي قبل ما يجي جرير قال ايها الناس يطلع عليكم الان رجل من خير ذي يمن كان على وجهه مسحه ملك يعني في نور وفي بهاء وفي عظم من اليمن من خيره الناس فجاه دخل جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبدالبجلي آتاه الله حسنا وجمالا ويعني له إقبال كده وله يعني فجلس جرير وبعد ذلك انتهى اللقاء أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه شايفين استقبال النبي راجل جاي أول مرة النبي يشوفه مش النبي قبله بقى عابس أو بوجه حتى معتدل عادي لا ابتسم ابتزامة ملأت وجهه أول مرة يشوفه ابتسامة ملأت وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلس قال له اجلس اجلس يا جرير وبعدين النبي عمل حاجة عجيبة جدا امخالع ردائه طبعا لابس حاجة بس امخالع الرداء حتى اللي فوق دي وعيزي قاعد جرير ام بسطها كده وقال اجلس يا جرير فقام جرير ماسك الرداء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وقبله ثم قال واعطاه ونوله النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم ده خلاص الموقف ده خلاص الموقف ده يخلي حياتك جريب مختلفة تماما لو عنده ذرة اهتزاز وتردد في ال... لا يمكن لما جاءه رجل أعرابي أعرابي يسأله الصدق ويقول أعرابي إنسان بسيط جدا جدا نفيش من وراء مصالح يعني قال له يسأله الصدق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انظر إلى هذا الغنم بين جبلي سقه إليك سقه إليك فالرجل حصم لهم بهار وفي كده وفي حدك بالشكل ده ملء البذل والعطاء دي أخلاقيات الصدقة والإكرام دي أخلاقيات معاملة الناس بإنك تكون كريم دي أخلاقيات وسلوكيات غزى قلب الأعرابي بل وغزى قلب قبيلة كلها لأنه راح نقل الكلام الناس طبعا مش مصدق معقولة في حد كده في حد يعطي غنم بين جبلين والعجيب إن النبي عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم ممكن يكون راجع ما يلاقيش طعام في بيته الأهل ده النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقياته وسلوكياته النبي كان وفي جدا جدا مع أصحابه ودي لفتة يعني أنا مثلا لما قابل واحد ولقيه وفي لأصحابه دي بتخلينا حبه لماذا؟ لأنه ده معدنه حلو فالنبي عليه الصلاة والسلام من المواقف التي لا تنسى احنا لو جينا نبص النبي رحيم بينا صح ولا لا طبعا ارحم الناس ارحم الخلق بينا النبي عليه الصلاه والسلام ليه الرحمه بتتمثل في ايه يا جماعه في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هديتنا دي الرحمه مين اكتر حد بيحبنا النبي عليه الصلاه والسلام مفيش شك في دي ليه لانه اكتر انسان حريص على ما ينفعنا يعني والدك والدتك كانوا حريصين على ايه في الجمله يعني الاب والام يفكروا في مستقبل عيالهم يتعلم كويس يلبس كويس يأكل كويس يروح كلية كويسة يتخرج يجوزوه ي... ي... ده خلاص لما يجوزوه خلاص يا ابن بقى اتفضل شؤ طريقك انا كده قضيت اللي عليها الحمد لله قديت رسالتي, قديت رسالتي يعني ده اخرك آه ده آخره بس النبي عليه الصلاة والسلام ما بتصرفش كده النبي ما عملش مع بناته كده عليه الصلاة والسلام النبي كان كل تركيزه كل تركيز دنهم أخرتهم عبادتهم صلتهم بربنا هو ده الباقي هو ده الباقي والصحابة الكرام كانوا كده لأنهم شربوا من معين النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصدق يأجي بكل ما له وضعه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لأهلك أبقيت لهم الله ورسوله إيه ده إيه ده وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسيدنا أبو زر إيه الحاجة العظمة دي كلهم مشين بالمبدأ ده إنهما معاز بن جبل يبزل ويعطي عبد الرحمن بن عوف حاجة عجيبة جدا أبو عبيدة بن الجراح لما جاء عمر وأرسل ربعمية دينار لأبي عبيدة ومثلها لمعاز بن جبل وقال للذي أرسل معه المال قال له تلها عندهم ساعة ده موقفين والرعض على فكرة مش في نفس التوقيت فشوف يعمل ايه فده ام ابو عبيدة بن الجراح وهو قاعد وزع الفلوس كلها على فقراء المسلمين وعلى المحتاجين طب وهو ما فيش في بيته حاك لما جاء عمر يزور ابو عبيدة بن الجراح لم يجد شيئا يرد البصر في بيته سوى الجدران ده حصاة تربية النبي صلى الله عليه وسلم اخلاق النبي غزة القلوب وتمكنت من قلوب الصحابة فانعكست لعمل وسلوك دي أخلاق محمد يا جماعة اللي تصرفت أبي عبيد بن الجرح دي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم يجي عمر بن الخطاب ما يلاقيش حاجة خالص لم يجد شيء أن يرد البصرة سوى الجدرات نظرة في السقف وجده زي كيس كده معلق فيه كسرات خبز جفة في جانب البيت قربة فيها ماء فبكى عمر وقال غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبو عبيدة ده الدالة اللي بتكلم عمر الفاروق رضي الله عنه فالناس دي شوفوا اتغيرت بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي بيربيهم إن المهم الآخرة لما واحد راح لأبي زر قال له يا أبا زر أين متاعه تبيتك فاضي فش في حاجة فيقول أبو زر إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا فقال ولكن لابد من متاع هاهنا فرد أبو ذر قائلا إن صاحب المنزل لا يدعنا مش بقين فيها مش قاعدين فيها يا سلام يا سلام شايف شايف كيف الأخلاق لما شفوا النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقت في بيته من بيوته نار والصحابة دول سألوا السيدة عائشة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء وشايفين في نفس التوقيت ده يجل النبي خمس الغنائم يعني أموال النبي غني من غزوة واحدة من معركة واحدة غني مع مال يقدر يبني بيوت وقصور ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مش دا المهم عنده مش دا المهم عنده المهم الأخرة لما شاف الصحابة دا في أخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام امتلأت قلوبهم واقتنعوا بهذه الأخلاقيات فانبعثت وخرجت في صورة سلوك دائم حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي كان بيراب بالصحابة إن أنا منكز على أخرتكم ومن أقوى المواقف لما النبي رايح الطائف عشان يدعوهم إلى الله ويدخل على الأشراف فيرفضون جميعا ويمكث النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام في الطائف يدعوهم إلى الله ويرفضونه في النهاية خالص أغروا به عبدانهم وسفهاءهم فضربوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى أد معاقبة دم النبي سال عليه الصلاة والسلام فبيسألوا النبي السيدة عيشة تسأل النبي ما أشد ما لقيت من قومك يا رسول الله فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة حينما أتيت ابن عبد يا ليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما طلبت هو دل شابد على النبي في الأمر وده اللي مزعى للنبي صلى الله عليه وسلم فأغروا به عبدانهم وسفاءهم حتى أدموا عقب النبي عليه الصلاة والسلام النبي راجع راجع لمكة فيقول له رفيقه زيد بن حارسة يا رسول الله كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجوك فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الجوار فلم يجره أحد ولم يقف إليه أحد إلا المطعم ابن عدي رجل من صندد الشر ولكن العرب كان عندهم نجدة ومروئة فأم أصدر أوامره الأبناء الشباب يلا يا شباب اتفضلوا روحوا دخلوا محمد خارجين بالسلاح ومعوهم مجموعة من الشباب ومدخلين النبي محوطينه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قلب مكة فخرج المطعم ابن عدي وقال أيها الناس جملتين اتنين بس أيها الناس محمد في جواري فلا يهجه منكم أحد مش فلا يضربه مش فلا يقوم له أحد مش فلا لا فلا يهجه مش حد يزعله بكلمة شايفين النبي صلى الله عليه وسلم فلما حصل ذلك الناس طبعا قريش انقبضت وبعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومضى الأمر النبي عليه الصلاة والسلام الخلق اللي يدوب القلوب إنه ما ينساش الموقف ده ما يقولش ده كافر ده مشرك ده ملوش حاجة عندنا لا النبي ما ينساش جميل حد أبدا أبدا لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وأثر النبي مجموعة ضخمة من, من المشركين في بدر وفي حيرة يا رب هيقتلهم ولا يقبل الفداء فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة تدوي في الأفاق حتى تصل إلى قريش يقول النبي لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني فيهم لفككتهم من أجله اخدوا بالكم أول لحظة التمكين يقول أنا فرط في المكتسبات العسكرية دي كلها لو كان المطعم ابن عدي حي حتى لو مشرك حتى لو مشرك لأن النبي ما ينساش فضل حتى أبدا أبدا النبي جماعة أخلاقياته عجيبة عجيبة لما يلاقيه اليهودي يهودي جاره النبي عليه الصلاة والسلام ويزبح زبيحة ويأمر بعطاء لليهودي إيه ده طب هم كقوم في قمة الفززة والغلزة معك يا رسول الله ولكن ده جار ده جار النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي وفي وفاء عجيب صلى الله عليه وسلم لا ينسى فضل أحد أبدا ومن أعظم هؤلاء السيدة خديجة طبعا كان لما يزبح زبيحة بعد ماتت خديجة من سنين طويلة كان يأتي بشيء من هذه الزبيحة يقول اجعلوا هذه في آل خديجة فتغضب السيدة عائشة وتقول ما لك في عجوز حمراء الشتقين يعني, يعني دي كناية عن شدة التقدم في السن قد هلكت في الغابرين ماتت من زمان مع من هلك قد أبدلك الله خيرا منها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ودي يمكن يعني من, من أشد المواقف من النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لا والله ما أبدلني له خيرا منها قال ما أبدلني له خيرا منها إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعي الضعفاء ويكبر خاطر المستضعفين وأصحاد المشاكل جليبيب رجل لم يؤت حظا منه جمال الخلقة بل كان عكس ذلك وكان فقيرا جدا جدا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا لا أتزوج قال لا أتزوج إلا من الحر العين فقال له لا بل تتزوج هنا وتتزوج من الحر العين أيضا وفاهم جليديم فأمره أن يذهب او النبي عليه الصلاة والسلام ذهب فخطب خطب بنفسه خطب النبي بنفسه امرأة لجليديم طبعا هم جم يرفضوا يعني ولدها وولدتها جم يرفضوا فبنتهم قالت لهم له أتردون على رسول الله أمره وتزوجت جولايبيب وخرج جولايبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم جولايبيب اللي في عموم الناس الناس تنفر منه تعرفين التنمر التنمر الناس بتتنمر بالضعيف تتنمر باللي عنده تشوّم في الخلقة تتنمر بالقزم تتنمر باللي عنده مشكلة عزرا معزرة في, في هذه الألفاظ أنا بس أبين بالناس بي بتتأسد على بعضها اللي عنده مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام يجبر خاطر الناس كلها وما يزعلش حد أبدا أبدا واللي الناس كلها تزعله النبي يطبطب عليه ويحن عليه النبي عليه الصلاة والسلام جولاي بيبة رجل بهذا الوصف الناس كلها تنفر منه، النبي طبطب عليه، يقول له يا رسول الله أنا ما فيش حد يرضى يجاوز يقول لا لا، هتتجوز يا جوليبيب، ويخطب له بنفسه، يخطب له بنفسه، ويخرج بعد ذلك بعد ما يتزوج يخرج في معركة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل جوليبيب فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هل تفقدون من أحد؟ فيقولون نفقد فلانا وفلانا وفلانا، ولا ما يذكروا أحدا ولم يذكر جليبيب لانه جليبيب لا لا تلتفت اليه الابصار فقال النبي عليه الصلاه والسلام ولكني افقد اخي جليبيبا اخي شايفين كلام النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه كده تحس انه زيهم مفيش الشيخ والناس ماشيه حواليا وقدامي وبودي جارد انا للكبار ال... لا لا لا عليه الصلاه والسلام في غزوه الخندق كان يحمل التراب مع الصحابة بيحفروا الخان يحملوا التراب مع الصحابة حتى تريبت بطن النبي يعني إيه يعني أصاب التراب بطن النبي عليه الصلاة والسلام يا الله النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في, في, في سفر المauthor Bruno ازباحوا شاهوا وأصلحوها فقام واحد قال أنا علي زبحوها والتاني قال أنا علي سلقوها والتالب قال أنا علي طبخها فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يلحق قال وأنا علي جمع الحطب قال يا رسول الله نحن هناك فيه كذلك قال أعلم أنكم تكفونني ولكني لا أحب أن أكون عالة عليكم أحب أن أشارككم النبي عليه الصلاة والسلام شايفين سلوكيات النبي الأخلاق دي ده دي مش عايز أقوله تغزو العالم تغزو العالم أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم بيحبهم كانت أخلاقه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تأثر القلوب لكذا الصحابة ارتبطت قلوبهم جدا جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام شخصية زي دي لا يمكن تحب لا يمكن إلا أن تحب لا يمكن إلا أن تحب لا تملك إلا أن تحبه فشوف أبو وكر الصديق لما أسلم أبو قحافة أسلم إنت في الفتح فذهب أبو قحافة شوفوا شوفوا كده رئة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي برضه كبير في السن يعني كان سنه كبر لأن الفتح ده يعني كان في الأواخر كان نبي قرب الستين عليه الصلاة والسلام أو حول الستين فجاء أبو قحافة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أخبرتموني نحن إلى الشيخ إيه ده؟ إيه ده؟ يعني كان النبي عايز هو اللي يروح لأبي قحافة فلما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر بكى أبو بكر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال له لماذا تبكي يا أبا بكر قال يا رسول الله والله لو كانت في يدك الآن يد عمك لكان أحب إلى قلبي لأنك ستسر بإسلام عمك أكثر من سرورك بإسلام أبي يا الله مش ممكن مش ممكن النفسية دي مش ممكن القلوب دي حب النبي عليه الصلاة والسلام إسار النبي عليه الصلاة والسلام لما يقتل لما يتعرض للقتل طلحة بن عبيد الله بين النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وحد حتى تقطع أصابع طلحة نحن دون نحرك لما نسيب بانتكاع بتقف عايزة تفدي النبي بروحها نحري دون نحرك لما يتعرض بل يكاد يجو يجود بروحه يكاد يجود بروحه سعد بن الربيع وهو خلاص في الأنفاس الأخيرة في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام يقول التمسوا سعد دوروا لي على سعد بن الربيع سعد بن الربيع طبعا يعني من الشخصيات القريبة جداً من النبي عليه الصلاة والسلام فكان سعد بن الربيع النبي أخبره بأسرار كده في غزوة أحد عرفه ان احنا كارجين لمعركة ما كانش بيقول لحد أسرار يعني حروب أسرار حروب فأخبر سعد بن الربيع ده دليل قرب من النبي عليه الصلاة والسلام فقتل سعد بن الربيع يعني ضرب ضربات في مقتل فالنبي مشلائي سعد بن الربيع حواليه فقال هل من رجل يذهب فيلتمس لنا سعد بن الربيع فيقرئه مننا السلام ويلقول له كيف تجدك فذهب رجل فوقف على سعد بن الربيع في آخر رمق فقال له يا سعد بن الربيع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجده فقال سعد بن الربيع وعلى رسول الله السلام قل لقوم يا الأنصار هو خلاص خدوا بالكم سعد بن الربيع بيموت في آخر رمق نفسه لا يتسع إلا كم جملة هل أوصى بنفسه هل قال سروتي لأنه كان من أغنى أغنى الأنصار مالا هل قال سروتي خرجوا نصها أو تلتها في سبيل الله عشان يلاقي لنفسه صدقات هل قال أبنائي وخدوا بالكم من أبنائي والكلام ده أبدا لا يتذكر إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال سعد بن الربيع وعلى رسول الله السلام قل لقومي الأنصار إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف يا الله ملكش عذر لو حد مس شعرا من النبي عليه الصلاة والسلام وإنتوا عايشين مشغول بالنبي مشغول بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى من النبي عليه الصلاة والسلام العجب العجاب العجب العجاب وانا اقول لشاني النبي صلى الله عليه وسلم ومبغض النبي صلى الله عليه وسلم اقول عنهم انهم سينالون من خير النبي وسينالون من فضل النبي عليه الصلاة والسلام كيف ذلك كل الخليقات يا جميع كل الناس احنا كلنا هنتحط في موقف رهيب موقف القيامة انا عايز نتخيل كده بعد ما ربنا اصدر الامر ب... لإسرافيل بالنفخ في الصر نفخة الاحياء والناس يقومون من, ي... من قبورهم ينسلون يساقون الى ارض المحشر تجمعوا في عرصات القيامة الناس بقى مختلفة في ناس مرعوبة وخيفة في ناس آمنة مطمئنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ناس على منابر من نور في ظل العرش وفي ناس تحت حرارة الشمس يحترقون منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه يعني جنبيه ومنه من يأخذه إلى ترقوة ومنه من يلجمه العرق الجاما موقف رهيب فأقصى شيء يريده أهل الموقف إن ربنا بس يحاسبهم عشان يتخلصوا المؤمنون يودون إن ربنا يحاسب عشان أكيد اللي عند ربنا ليهم هيبقى أعظم من كده جنب أو نعيم وردز كان ده نعيم في الموقف فأبو مالك جنب فمشتاقون فنفسهم ربنا يحاسب أهل ال ال الذين يعذبون في موقف القيامة نفسهم ربنا يبدأ الحساب لماذا؟ لأنهم تصوروا أن النار أهون من هذا الهوال تصوروا ان النار أهون تخيلوا فعايزين الحساب فتذهب الخليقة كلها إلى آدم فيأبى آدم وتذهب الخليقة إلى نوح فيأبى نوح ويأبى إبراهيم ويأبى موسى وكلهم يذكروا عائقا بينه وبين ذلك ويذهبون إلى عيسى يعني سيدنا آدم أكل من الشجرة سيدنا نوح داع على قومه سيدنا إبراهيم قال بأنها أخته السيدة سارة وهي ليست أخته وكان يقصد أخته في الدين سيدنا موسى فوكذاه موسى فقضوا عليه ولكن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا وجمع الأنبياء الصلاة والسلام قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طب النبي ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام قال أنا لها وانظروا أيها الأحباب الكرام لنعلم كم أن قدر النبي عند الله عظيم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ سجد تحت العرش يعني كل اللي عملوا أنه سجد مرحش قال يا رب ابدأ الحساب أسألك يا ربي أن تبدأ الحساب لم يفعل شيئا من ذلك بل سجد وجعل يسني على الله وفتح عليه من المحامد ما لم يفتح على أحد قبله عليه الصلاة والسلام يسني على ربنا ويحمد ربنا سبحانه وتعالى فلما ظهر الحبيب في المشهد لما تواجد النبي صلى الله عليه وسلم كأن غضب الله قد زال لأن غضب ربنا كل الناس خايفة كله مش قادر يكلم ربنا لأن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لماذا؟ لأن ذنوب الأولين والآخرين كلها عرضت على الله صحنا وتعالى فأول مظاهر النبي عليه الصلاة والسلام قال الله يا محمد كأن الغضب قد زال يا الله كأن الغضب قد زال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع فيبدأ الله فصل القضاء بين عباده بسبب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم لك الحمد ربنا أن جعلتنا من أمة محمد اللهم لك الحمد ربنا أن جعلتنا من أمة هذا النبي الخلوق صاحب الأخلاق العظيمة التي أثنيت عليها في كتابك عليه حيث قلت يا رب وإنك لعلى خلق عظيم وجعلت يا رب هذا الثناء على أخلاق المصطفى في قرآن يتلى ما بقيت الدنيا حديب قلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الحمد أن شرفتنا بأن جعلتنا من أمة النبي أيها الأحباب قدر النبي ومقام النبي أعظم مما يتصور احنا شفنا غيض من فايد شفنا غيض من فايد ونقل لنا في كتب السنة غيض من فايد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق عظمة أخلاق عظيمة جدا جدا كما وصف الله أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تعاملوا مع أهل بيته مع الخادم لما أنس بن مالك يا جماعة يقول خدمت رسول الله عشر سنين خادم عبد يعني زي عبد كتا خدمت رسول الله عشر سنين انظروا أيها الأحباب الكرام لنتخلق لنرى الأخلاق الفريدة يقول أنس خدمت النبي عشر سنين فما قال لي عن شيء فعلته لما فعلته ولا عن شيء تركته لما تركته ولا عمر النبي أحرج حد يقول أنس ما ضرب رسول الله بيده امرأة قط ما ضرب امرأة قط ولا خادما ولا حتى دابة إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله بضربش عليه الصلاة والسلام خالص لا بهزار ولا بجد إلا ما ندر أنس بيخبر عما رأى دي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي غزت العالم ما في أحد يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويحبه ما في أحد يتعامل مع النبي عليه الصلاة و السلام إلا حتى مشركه قريش كان النبي عليه الصلاة و قد حاز ثقتهم و هم اغتيال النبي عليه الصلاة و السلام كانت إذا كان الواحد منهم إذا أراد أن يضع أمانة يضعهم دا محمد عليه الصلاة و السلام مع إنه عدو عشان كده لما النبي عليه الصلاة و السلام هاجر أمر علي بن أبي طالب أن يبيت في الفراش من ضمن مهام تأخير علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة و السلام يا علي بن أبي طالب في أمانة كذا تودها لفلان وأمانة كذا تودها لفلان ترجع الأمانات لأصحابها أخلاقه غزة القلوب وغزة العالم حبيب قلب يا رسول الله فاللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم يا رب حسن أخلاقنا حسن أخلاقنا واملأ قلوبنا بحبك وحب نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم املأ يا رب احشرنا في زمرة النبي محمد ياه ياه لو نحشر كده في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة احنا عندنا مشكلة ان احنا مش حاسين يعني ايه النبي مش حاسين يعني ايه النبي عليه الصلاة والسلام في ناس في وسطنا عايشة قلوبها دايبة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس حب حقيق وحب عملي حب حقيق وحب عملي هناك أناس سمعنا عنهم أنهم لا تمضي أبداً أيام قليلة إلا ويرأوا رسول الله في المنام وهناك من الناس من يرى النبي تأريباً كل ليلة تخيلوا وهناك أناس ده طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأاني في المنام فقد رأاني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي نسئل بها كده مع النبي عليه الصلاة والسلام نسئل بها مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يجيئون بعده يقول يود أحدهم ألو رآني بأهله وماله ألو رآني بأهله وماله يعني, إيه؟ يعني حضرتك نظر واحد على صفحة وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم تفقد مالك ملك ده اللي هو وبيتك وعربيتك وعيانك وكل حاجة لو إني كل ده في كفة والنظرة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام في كفة لاخترت النظرة في صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام في ناس محبة لهذه الدرجة أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم قلوبها كده يعني ممتلئة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب في الله أخدم هذا اللقاء بأدعية دعاء علَّ الله تبارك يَعَلَى أن يتقبَّل اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبرهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبرهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد اللهم ارزقنا العمل بأخلاق، اللهم, أخل... اللهم خلقنا بأخلاق، اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم ارزقنا أحسن خاتمة في مدينة الحبيب محمد، اللهم احشرنا في زمرته اللهم اجمعنا في الجنة في صحبته اللهم اجمعنا في الجنة في صحبته يا رب رزقنا جوار النبي في أعلى مقام يا رب رزقنا جوار الحبيب في الجنة في أعلى مقام برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير من مدت إليه يده يا رب العالمين وقفنا بذابك سائلين ولمعروفك طالبين ولعظيم فضلك راجين فلا تردنا خائبين احشرنا في زمرة سيد النبيين اللهم ارزقنا العمل بأخلاقه يا رب بلغنا جواره بالتخلق بأخلاقه يا رب ارزقنا أخلاق محمد يا رب ارزقنا أخلاق محمد اهدي الأمة للتخلق بأخلاق محمد استر بناتنا واهدي شبابنا اللهم استر بناتنا واهد شبابنا واستر نساءنا يا رب واحفظ شيباننا واجبر امه حبيبك العالمين اللهم اجبر أمة حبيبك. اللهم اجبر امه حبيبك اللهم اجبر امه حبيبك اللهم من اراد بامه حبيبك سوءا فرد كيده في نحره اللهم خذل عنا يا رب العالمين اللهم من اراد بامه حبيبك خيرا فوفق لكل خير يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم أيها الأحباب ليكن شعارنا على سنتك يا حبيب القلب نعيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.